الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مؤمنين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو مُطَاهَا فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَنَفَّسَ الَّذِي نا أُوتُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا One night he came.